الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعلم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين الصراط الذين أنعمت عليهم غلل المرقوب عليهم ونقوم يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصار وإذا تولى سعا في الأرض ليمسد فيها ويملك الحرز والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له انتق الله أخذته العزة بالإثم فحسفه جهنم ولبئس الرهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتطار دہ من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرسخ من يشاءه بغيب حساب كان الناس همة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكبيرين فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يأتي من يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِهُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَدَعُوا مِنْ قَبْرِكُمْ مَسَتْهُمُ الْبَسَاءُ وَالْطَرَّاءُ وزلزلوا, وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُومُ سَيَدْعُونَ ان تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُم مَسَّهُمُ الْبَأْسَاءُ ٱخْتَرُوا وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا حتى يقول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 مورننگ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكثر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك كيبين الله لك كل آيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عني كان كل مصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المبسد من المسلح ولو شاء إن الله عزيز حكيم ولا تنتح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتهم ولا تنتح المشركين حتى يؤمنون ولعبكم مؤمن خير من مشركة شِقِيٌّ وَلَوْ أعجبتكم أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَٰهُنَا وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ لِابْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ مَحْيِيٍّ قُلْ هُوَ أَمْرُ قُلْ هُوَ إِذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحَارِمِ وَلَا تُقْرِبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ لَتُؤَدُّوا إِلَيْهِنَّ نَصِيبَهُنَّ مِن مَّا أَمَرَّ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ أَعْرَضْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّ الله يحب دیکھوں <تصفيق> the yeah. king